دعا ربه منيبا مُنِيبًا ثم إذا إِذَا نعمة نِعْمَةً نسي نَسِيَ كان كَانَ إليه من قبل قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أندادا ليضل عن سبيله سَبِيلِهِ تمتع تَمَتَّعْ قليلا قَلِيلًا من أصحاب النار أمن هو قانتنا ناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما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 وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْبَابِ فَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَتَتَّقُ أَنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زرعا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 لخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لَآيَاتٍ لقوم يَتَفَكَّرُونَ أم اتَّخَذُوا من دُونِ الله شفاعا قُلْ ولو كانوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئًا ولا يَعْقِلُونَ قل لله الشفاعة جَمِيعًا له مُلْكُ السماوات وَالْأَرْضِ ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وَحْدَهُ شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بلا وإذا ذكر الذين من دونه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 أنزل إليكم من ربكم من قبل أن ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون تقول تقول نفسيا حصرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لون الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لون لي كرة فكون من المحسنين بلا قد جاءت آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين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 امَنُوا فِي خَفِيّهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَضُعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُمَرَةً حتى حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا لهم لَهُمْ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 عليكم طبّة فدخلوا قاندين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقد يبينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين